عدتي مرات الفخر تنج بحره شروه ابو راشد ابو خالد الطوي محمد بن راشد وابن زايد الباه اهل الحميه هم دارا كل مظهر عدتي مرات الفخر تنج بحرار شروه ابو راشد ابو خالد الطوي محمد بن راشد بن زايد البار اهل الحميه مدره كل مجهود يا مرسل الصوره تبي رد لي شعار الرد هذا ما يبي اي مجهود ادني في صوره وتحتها ريت ختار الاسم واحد والفعل ما له حدود هذي مرات الفخر جنجب احرات شروق وراشد وخالد الطوط محمد ابن راشد وابن زايد الباه اهل الحميه هم دارا كل ما ظهر الفعل واضح في ما حطت الاخبار كلن يسالفه وكلن الهشهوده ربوهم اللي بالمكار لهم كار زايد وراشد هم اهل الطيب والجود زايد على القمه بحزمه والصار زايد شموخ المجد البيشه اهلهم عز ومقداره اغير مسار الشعب من من زود في زود عادتي مرت الفقر كنجبه حر شروان ابو راشد وابو خالد الطول محمد ابن راشد وابن زايد البار اهل الحميه من يزرع المعروف يلقىه محصوله في حق شعبه ما قبل انا قصوى عذار لين التطور بالبلد صار مشهود في عز اهل همه بنا عقول وافكار ومشوا على نهج صنائديد وفهود كل منهم بالمعالي بن عدار مشكور من سجل حضورهم محمود اجتي ما رايت الفخر كنج بحران شرو ابو راشد ابو خالد الطوي محمد بن راشد وابن زايد الباه اهل الحميه هم دارا كل